أعوذ بالله السلام عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من الباطل وأن الله هو العليو الكبير وأصلي وأسلم على خير الخلق صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلي وسلم وزيد وبارك عليه وعلى كل من اقتفى أثره واتبع هديه إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله عز وجل الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة وهذه الغرفة المباركة على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه كنا قد قد تكلمنا في اللقاء السابق عن فضل الدعوة إلى الله عز وجل وقلنا ان اللقاء القادم الذي هو اليوم سيكون عن أهم الصفات التي يجب على الدعية أن يتصف بها ومن المواضح أن كثيرا من الإخوة والأخوات لا يعيرون للوقت اهتماما خاصة أوقات الدروس فنسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهديهم إلى سوء السبيل وأنا يعني ساختصر ايضا يعني اللقاء حتى يعم نفع على الجميع باذن الله اولا يعني كما ذكرنا أن اعظم الصفات التي ينبغي على الدعاه أن يتصف بها ان يتصف بها هي صفه العلم والعلم يعني تكلمنا عنه في المرة الماضية وذكرنا أن الله عز وجل زك أهل العلم وزك الذين يطبون العلم وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زك الذين يحلصون على العلم النافع بل دعا لهم وأخبر أن الله عز وجل أراد بكل أراد بكل الذين يطبون العلم خيرا فقال من يريد له به خيرا يفقه في الدين وقلنا إن الإمام أحمد قال إن الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب لأنهم يحتاجون إليهما في يوم مرة أو مرتين أو ثلاثة أي إلى الطعام والشراب أما العلم فيحتاجون إليه بعدد أنفاسهم وقلنا إن ليس علم الضلاله وعلم البدع فربما يحصل الإنسان علما والعياذ بالله يكون سببا في دخوله النار كأهل الفدع وأهل الضلال وأهل الفرق الضالة وأهل الفرق المارقة التي خرجت عن دين الله عز وجل الصحية ومن الصفات التي ينبغي على الدعية أن يتصف بها هي علو الهمة علو الهمة علو الهمة, علو الهمة في ماذا؟ في كل شيء فإن علي الهمة يجود بنفسه وبنفسه في سبيل تحصيل غايته وتحقيق بغيته لأنه يعلم أن المكارم منوطة بالمكاره أن المكارم منوطة بالمكاره وأن المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة ولا يعبر إليها إلا بجسر من التعب فلولا المشقة لساد الناس كلهم فلا ينبغي للدعية أبدا سواء من الرجال أو من النساء أن يكون قليل الهمة فإن النعيم أيها الأخوات لا يدرك بالنعيم ومن آثر الراحه فاتته الراحه من آثر الراحه فاتته الراحه وبحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذه والله والله لن يشعر الداعيه أبدا باللذه إلا إذا كان عاليه الهمه الا اذا كان عاليه الهمه قال يحيى ابن ابي كثير لا ينال العلم براحه البدن لا ينال العلم بالراحة البدن ولذلك علم السلف الصالح هذه الحقيقة فشمروا عن سواعدهم وحصلوا العلم ونشروا دين الله عز وجل قالت فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان زوجة أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز عليه ورحمة الله قالت ما اعلم انه اغتسله اغتسل من جنابة منذ استخلص وقال الامام احمد لابنه في المحنة التي كان فيها يا ابني لقد اعطيت المجهود من نفسي اعطيت المجهود من نفسي فتعبوا وقاسوا من الان التعب ما لم يلاقيه أحد ولكنهم في النهاية حصلوا العلم الشرعية وحصلوا رضا الله عز وجل سئل الإمام أحمد متى يجد العبد طعم الراحة قال عندما يضع أول قدمه في الجنة وصدق الشاعر الذي قال أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتسر عيني بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيها الأخوات الفضليات أنا الآن أخاطب داعيات إلى الله عز وجل وطالبات للعلم فينبغي عليكنا علو الهمة والتعب في ذلك قال أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه من طلب عظيما خاطرا بعظيمته من طلب عظيما خاطر بعظيمته فلا ينبغي أبدا أن نطلب العلم النافع ونحرص على العلم النافع ونحرص على الدعوة إلى الله دون أن يكون عندنا علو للهمة ولذلك قال الله عز وجل لرسوله فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله وقال في أصحاب رسوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أيها الأخوات الفضليات حين جاء عمر رضي الله عنه في حروب الردة يقول لأبي بكر رضي الله عنه يقول له يا أمير المؤمنين تألف الناس وارفق بهم لما ارتد العرب فنهره أبو بكر وقال يا عمر رجوت نصرتك واجئتني بخذلانك أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام يا عمر إنه قد انقطع الوحي وتم الدين أو ينقص الدين وأنا حي الله أكبر فقال عمر فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه هو الحق وهذا من علوي همة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أرضاه وكان سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه يتحسر عند موته على فراشه فقال لما حضرته الوفاة لقد شهدت كذا وكذا زحفاً وما في جسدي موضع الا وفيه ضربة سيف او طعنة رمح او رمية سهم ثم هاء نذا اموت على فراشي حتف امفي كما يموت البعير فلا نامت اعين الجبناء ولما حضرت الوفاة عامر ابن قيس رضي الله عنه جعل يبكي فقيل له ما يبكيك قال والله ما ابكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا إنما أبكي على ضمئ الهواجر وعلى قيام ليالي الشتاء يعني قيام الليل الله أكبر بل ذكروا للإمام شعبة حديثا لم يسمعه فجعل يقول وَا حُزْنَاه وَا حُزْنَاه انظروا يحزن على حديث فاته بل كان شعبة يقول إني لأذكر لا الحديث فيفوتني فأمرض الله أكبر يمرض إذا فاته الحديث هذا علو الهمة إذا جلسنا نضرب أمثلة للسلف الصالح والله ستتعجبون وأنا دائما أتكلم وأقرن كلامي بالقصص لأن القصص توقذ في الإنسان همته وتحيي فيه وكما قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبره وع اي عظة والسلف الصالح كانوا من اعظم الناس كانوا من اعظم الناس هممه اضرب أمثلة ستعتقدون انها اساطير في طلب العلم وأنا يعني سأركز على علو الهمة اليوم لأن علو الهمة سبب في الحرص على طلب العلم جاء في ترجمة المجد الفيروز أبادي صاحب كتاب القاموس قرأ كتاب النسائي الكبير في عشرة مجالس قال الإمام البخاري, البخاري رحمه الله رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس تخيلوا في إيش؟ في حديث واحد رحل سيدنا جابر بن عبد الله مسيرة شهر سفر شهر رحل لمن؟ لعبد الله بن أنيس من أجل أن يطلب حديثا واحدا علم أن عبد الله بن أنيس يعلم هذا الحديث بل رحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة النبوية إلى عقب بن نافع وهو في مصر ليروي عنه حديثا واحدا فقدم مصر ونزل عن راحلته ولم يحل رحلها فسمع منه الحديث ثم ركب راحلته وقفل إلى المدينة راجعا الله أكبر يعني تخيلوا أنه يذهب إلى هذه المسافة من المدينة النبوية الى مصر تخيلوا كان ما يقارب 1500 كيلو انا اسافر انا واهلي واولادي في الطائرة ما يقارب ساعتين في الطائرة واذا سفرنا بالسيارة ربنا اخذ يوما ونص وهو يسافر على دبته من المدينة الى مصر ولم يحل الرحل زي ما هو مثل ما هو نزل فقط وسمع منه الحديث من عقب بن نافع ورجع الى المدينة بل قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال كنت ارحل الايام والليالي في طلب الحديث الواحد يسمع الحديث ويسافر الايام والليالي من اجل ان يسمع حديثا واحدا بل عن الامام الرازي ما يدهش العقل من علوه همته في رحلتي الى طلب العلم قال اول ما رحلت اقمت سبع سنين سبع سنين ومشيت على قدمي زيادة زيادة على الف فرسخ ثم تركت العدد وخرجت من البحرين الى مصر ماشيا تخيلوا من البحرين الى مصر رملا ماشيا ثم إلى طرسوس ولي عشرون سنة عشرين سنة أيها الأخوات وهو يذهب من بلد إلى بلد ليطلب العلم يمشي من مدينة في دولة إلى دولة بل لم ينتشر هذا العلم العظيم في بلاد المغرب وفي الأندلس إلا برجال رحلوا إلى الشرق ولاقوا في رحلاتهم عناء ونصبا والله مثل الإمام العظيم أسد بن فرات والإمام أبو الوليد الباجي والإمام أبو بكر بن العربي أيها الأخوات سامحوني إن كنت سأكثر من الكلام في همة طالب العلم بل سأجعلها العنصر بل سأجعله العنصر الوحيد في هذه الليلة ف فإن علو الهمة سبب عظيم في طلب العلم وفي الدعوة إليه وسأضرب أمثلة كثيرة فسامحوني وإن أردتنا أن تكتبنا فهو خير أيها الأخوات الكريمات السلف الصالح كان عندهم علو همة عجيبة في مذاكرة العلم قال إبراهيم النخعي أو النخعي من سره أن يحفظ الحديث فليحدث به ولو أن يحدث به من لا يشتهيه انظروا إلى, إلى الرغبة في الدعوة هذه هي الدعوة الحقيقية فإنه إذا فعل ذلك كان كالكتاب في صدره تخيلك يقول من سره أن يحفظ الحديث فليحدث به يعني يكلم به الناس ولو أن يحدث به من لا يشتهيه يعني من لا يريده فإنه إذا فعل ذلك كان كالكتاب في صدره يعني حفظه وأتقنه وروي عن الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله أنه كان يسمع العلم من عروة وغيره فيأتي إلى جارية له وهي نائمة انظروا إلى إلى الحرص على المذاكرة فيوقذها فيقول اسمعي يا جارية حدثني فلان كذا وفلان كذا فتقوم الجارية وتقول يا سئيدي ما لي وما لهذا الحديث فيقول قد علمت أنك لا تنتفعين به ولكن سمعته الآن فأردت أن أستذكره انظرنا إلى الحرص على مذاكرة العلم يعني يوقذ الجارية من أجل أن يقرأ عليها ما سمع من إمامه عروة فيراجع ما حفظ من يقول ذهبنا عفوا ربما قطع ليس من عندي يقول ذهبنا مع الزهري إلى أرضه قال فكان الزهري يجمع الأعريب البدو فيحدثهم يريد الحفظ لنفسه يعني تخيلوا يقرأ على البدو من أجل أن يعني يذاكر ويقرأ على بدو أعراب قال عبد الرزاق كان سفيان الثوري عندنا ليلة قال وسمعت قرأ القرآن من الليل وهو نائم ثم قام يصلي فقضى جزءه من الصلاة أي صلاة الليل ثم قعد فجعل يقول الأعمش والأعمش والأعمش ومنصور ومنصور ويردد والمغيرة والمغيرة والمغيرة قال فقلت يا أبا عبد الله ما هذا قال هذا جزء من الصلاة وهذا جزء من الحديث وهو نائم بل حكي عن الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه كان لا يضيع له وقت في ليل ولا نهار إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم حتى إنه في ذهابه في الطريق وإيابه يشتغل في تكرار محفوظه وما حفظه من محفوظات أو مطالعة وبقي على هذا سنوات وسنوات بل قالوا ان الامام النووي كان له في اليوم والليلة اثنى عشر درسا اتناشر درس على المشايخ درسين في الوسيط وثلاثة في المهذب ودرس في الجمع بين الصحيحين وخامس في صحيح مسلم ودرس في النحو ودرس في اصلاح المنطق ودرس في التصريف ودرس في اصول الفقه الله أكبر, أكبر ودرسي في أسماء الرجال ودرسي في المنتخب لفقر الرازي ودرسي في أصول الدين أي في التوحيد بل قال النووي كنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل وإضاحة عبارة يعني يعلق على ذلك وضبط لغة وقال وقد بارك الله لي في وقتي وانشغالي وأعانني علي أتدرون مات مات الإمام النووي مات وعمره خمسة وأربعين عام ولم يتزوج ولما سألوا الإمام النووي لماذا لم تتزوج قال والله لو تذكرت لفعلت لم يتذكر الزواج لم يتذكر الزواج هم الشباب والشبات الآن إلا ما رحم الله أول شيء هو الزواج وربما لا يحسن الوضوء ولا يعلم كيف يتوضأ بل لا يعلم كيف يصلي انظروا انظروا الى الاساطير قال ابو زرعة كان احمد ابن حنبل يحفظ الف الف حديث يعني مليون فقيل له ما يدريك يعني كيف عرفت انه يحفظ مليون حديث قال ذاكرته واخذت عليه الابواب بل قال سليمان ابن شعبة كتب عن ابي داود اربعين ألف ألف حديث وليس معه كتاب واحدة من الأخوات تفسد لي هذا كيف كتبوا عنه أربعين ألف حديث وليس معه كتاب الأخت تكتب التي تعرف تكتب ما معنى هذا الكلام كتبوا عن أبي داود أربعين ألف حديث وليس معه كتاب يعني ماذا طيب من قال لا أعلم فقط أفت الأخت أم حمزة والأخت محبة الرحمن والأخت فاطمة والأخت أم خديجة صحيين ولا نيمين نائمات ما شاء الله على علو الهمة طيب حمد لله مستقظة طيب الأخت فاطمة نامت طيب استيقظنا أحسنتي الأخت محبة الرحمن تقول عن ظهر قلب نعم يعني أخذوا منه أربعين ألف حديث من صدره ومن لسانه أي حفظا حفظا الله أكبر بل قال الإمام أبو زرع الرازي رحمه الله أحفظ مئتي حديث مئتي حديث كما يحفظ أحدكم قل هو الله أحد تخيلوا يحفظ مئتين ألف حديث ويقول وفي المذاكرة ثلاثمائة ألف حديث الله أكبر بل قال هشام الكلبي حفظت ما لم يحفظه أحد ونسيت ما لم ينسه أحد كان لي عم يعاتبني على حفظ القرآن فدخلت بيتا وحالفت أن لا حتى أحفظ القرآن يقول فحفظته في ثلاثة أيام تخيلوا تصدقنا هذا؟ أي وصدقوا لأنهم سلف صالح سلف صالح صدقوا ما عهدوا الله عليه انظروا إلى هذا الموقف العجيب وعلوه الهمة للإمام البخاري عليه رحمة الله قال أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد ابن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى مئة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها جابوا له مئة حديث وقلبوها المتن قلبوه والسنة قلبوه وجعلوا متن هذا الإسناد في هذا الإسناد وهذا الإسناد في هذا الإسناد ودفعوا إلى كل واحد عشرة أحاديث ليلقوها على البخاري في المجلس يعني لخبطوا المئة حديث في بعض علشان يختبروا البخاري وحفظه فاجتمع الناس وانتدب أحدهم أحد الناس ليسأل البخاري عن حديث من هذه الأحاديث فقال لا أعرف وسأله آخر فقال لا أعرف تقريبا عشرة أحاديث فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون الرجل فهم ليش لأنه قلب الأحاديث ومن كان طبعا لا يفهم قضى على البخاري بالعجز ثم انتضب اخر ففعل كما فعل الاول والبخاري يقول لا اعرفه لا اعرفه فلما علم انهم قد فرغوا العشرة بكشين دول اللي بي يعني بيختبروا الامام البخاري فقال البخاري رحمه الله عز وجل التفت, الأول التفت الى الاول وقال له اما حديثك الاول فكذا والثاني كذا والثالث كذا إلى, إلى الحديث العاشق فرد كل متن إلى إسنادي وفعل بالآخرين مثل ذلك فأقر له الناس بالحفظ فكان ابن صاعد وأحد وهو أحد العلماء إذا ذكره يقول البقري هو الكبش النطاح من شدة قوته وعلو همته أيها الأخوات علو الهمة سبب في نصر هذا الدين فلولا علو الهمة عند السلف وخروجهم إلى البلدان إلى الساعات وساعات ولكن سأختصر فأقول إن من أعظم ما يهتم به أي أي داعية هو هداية قوم وبلوغ الجهد في النصح لهم كيف لا وقد فعل ذلك أنبياء الله عز وجل انظروا إلى أتباع الأنبياء كمؤمن آل فرعون قال لقومه يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا والآخر قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين انظروا إلى نوح عليه السلام وعلو همته يجلس تسعمائة وخمسين عاما تخيلوا تسعمائة وخمسين سنة يدعو إلى الله في قومه ولا يتبعه إلا كم بعضهم قال ستة وبعضهم قال عشرة فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما تسعمية وخمسين سنة. وهو يدعو الى الله وما تبعه الا عدد يعد على اصابع اليد الواحدة ورغم ذلك ما يئسوا ابدا قال ابو عثمان شيخ الامام البخاري شيخ الإمام البخاري رحمه الله ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي فإن تمت وإلا قمت له بمالي فإن تمت وإلا استعنى له بالإخوان أو استعنى بالسلطان وكان الليث ابن سعد يجلس يجيب الناس على مسائلهم يغشاه الناس ويجلس لحوائج الناس لا يرد أحدا مهما كبرت حاجته من أجل الدعوة إلى الله أيها, أيها الأخوات الكريمات الداعية إلى الله لابد أن يكون صاحب لا بد عليه أن يكون نشيطا ويترك الخمول والكسل قال أحد الشعراء قالوا السعادة في السكون وفي الخمول وفي الخمود في العيش بين الأهل لا, لا عيش المهاجر والطريد في المشي خلف الركب في داعة وفي خطو وإيد في أن تقول كما يقال فلا اعتراض ولا ردود في أن تسير مع القطيع وأن تقاد ولا تقود في أن تصيح لكل وال عاش عهدكم المجيد قلت الحياة هي التحرق للسكون ولا الهموت وهي الجهاد وهل يجاهد من تعلق بالقعود وهي التلذذ بالمتاعب للتلذذ بالرقود هي أن تذود عن الحياض أي حياض هذا الدين هي أن تذود عن الحياض وأي حر لا يذود هي أن تحس بأن كأس الذل من ماء صديت هي أن تعيش خليفة في الأرض شأنك أن تسود وتقول لا ونعم إذا ما شئت في بصر حديد هذا هو الدعية الدعية لا يركن إلى الراحة أبدا ولا إلى الدعا قال الله عز وجل للنبيه يا أيها المدثر قم فأنذر وقال أيضا في شأن أصحاب الكهف وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وقال أيضا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى جيم تحرك يجري فكونوا رائدات وأجيب داعي الله عز وجل الله عز وجل ما جعل هذا العلم الشرعي وهذا الدين إلا في يحبهم ولذلك قال السلف إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب المسلم والكافر والسلم لا يعطي الدين إلا لمن يحب فقط بل قال جعفر ابن سليمان سمعت مالك ابن دينار يقول لو استطعت أن لا لم أنم مخافة أن ينزل العذاب وأنا نائم ولو وجدت أعوانا لفرقتهم ينادون في سائر الدنيا كلها ايا ايها الناس النار النار انظروا الى الخشية والى الوراق بل قال ابراهيم بن الاشعث عن الفضيل بن عياض يقول كنا اذا خرجنا مع الفضيل في جنازة لا يزال يعظ الناس ويذكرهم ويبكي حتى لكأنه يودع اصحابه وكأنه ذاهب الى الاخرة حتى يبلغ المقابر فيجلس فكأنه بين الموتى يجلس من الحزن يبكي بل قال شجاع ابن الوليد خرجت مع سفيان الثوري فما كنت أخرج معه إلا وما يكاد لسانه يفطر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبا وراجعا حبا في الدعوة إلى الله عز وجل بل كان الزهري ينزل إلى الأعراب يعلمهم ينزل إليهم يعلمهم وكان بعضهم يدخل القرى والضياع يعظ أهل البوادي تقربا إلى الله عز وجل وإذا سئل يقول فما فائده هذا العلم إن لم نخرجه إلى الناس بل روي عن الشيخ أبو إسحاق الفزارية رحمه الله أنه قال كنت أخرج إلى الثغور الإسلامية التي في أعالي بلاد الشام والجزيرة اتجاه الروم اعلبهم سنن النبي وكنت امر وانهي كنت امر الناس وانهاهم عن المنكر حتى ابلغ دين الله عز وجل بل, كتب إليه بل روى جعفر ابن برقان قال كتب الينا عمر ابن عبد العزيز قال في كتابه مر أهل الفقه من جندك فلينشروا ما الله في مساجدهم ومجالسهم يأمر الفقهاء أن ينتشروا وأن يدعوا إلى الله عز وجل فينبغي على كل طالب علم وكل طالب علم أن يسخر حياته لدين الله عز وجل ولن يأتي ذلك إلا بعلو الهمة وإلا بالتفاني في طلب العلم وفي تبلغ هذا العلم فنحن قلنا أن دين الله عز وجل كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبداللهاب يقول إن دين الله عز وجل له أربعة أركان أولا العلم بالإسلام وثانيا العمل بهذا العلم وثالثا الدعوة إليه ورابعا الصبر على الأذى فيه الصبر على الأذى فيه هقد اقتربنا على النهاية نهاية هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من من الذين منى الله عليهم بعلو الهمة وبالتواضع, وبالتواضع وبالرحمة وبطلب العلم وتبليغه وأعتذر ان كنت قد أطلت عليكنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكنا وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على طاعته ونرجع إن شاء, الله إن شاء الله عز وجل باقي العناصر صفات الداعية المسلم إلى اللقاءات القادمة بإذن الله عز وجل فوإن يكن جزاكنا الله خيرا وسامحوا إن كنت قد أطلت فمن كانت عندها سؤال فلتتفضل حتى إن شاء الله ننتهي على خير وإياكم تفضلنا أي سؤال ما هي شروط العاقد ما معنى شروط العاقد لا السؤال يكون من الذي يجوز ما هو الأشياء المباحة للعاقد على المعقودة عليها صح تعنينا ذلك طيب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أخت الكريمة من عقد على امرأة من عقد على امرأة عقدا شرعيا فالشرع اعطاه اشياء ومنع, ومنع عنه اشياء لأسباب شرعية فالعاقد هو الذي عقد عقدا شرعيا للزواج من هذه الاخت بشروط شروط العقد الشرعي المعروفة بشروط شرعية كاملة منها الإجاب والقبول والإشهار والشهود والولي رضى الولي والمهر وإعلان النكاح وغير ذلك طيب ما الأشياء المباحة للعاقد على زوجته العقد السليم هو عبارة عن زواج كامل إلا أنه ينقصه إيش الزفاف أو الدخول بالمرأة وقد فرق الله عز وجل في كتابه الكريم بين المرأة المعقود عليها والمرأة المدخول بها المرأة المعقود عليها إذا طلقت لها نصف المهر أليس كذلك المرأة المكتوب كتابها يعني إذا طلقت ليس لها إلا نصف المهر أليس كذلك بلى وليس نعم طيب وليس عليها عدة يبقى اول شيء اذا طلقت المعقود عليها لا عدة عليها ولا تأخذ الا نصف المهر تمام طيب والمرأة المدخل بها الذي تم زواجها كاملا اذا طلقت تأخذ المهر كاملا و... ولها عدة ثلاثة حيضات طيب إذن هناك فرق بين المعقود عليها والمدخل بها ولا لا. نعم هناك فرق فأهل العلم قالوا أنه يجوز للعاقدي من, من, من, ال من يعني المعقود عليها كل شيء إلا الجماع وإذا جامع لابد أن يعلن لأنها أمام الناس بكر عليك السلام ورحمة الله وبركاته لأن المرأة المعقود عليها أمام الناس إيش؟ بكر فإذا حصل الجماع ولا قدر الله حصل الحمل وقبل أن يعلن الزفاف طلقها ماذا سيكون مصيرها ستتهم في عرضها والعياذ بالله لأنها أمام الناس بك فقال أهل العلم أن العاقد قال أهل العلم أن العاقد السلام عليكم ورحمة الله واضح الصوق معلش ربما كنا عيب فني او تقني طيب الحمد لله ا كنا, كنا نقول عن الأشياء التي يعني تجوز للعاقد من المعقود عليها فكنا قال اهل العلم أنه يجوز يعني لانه طبعا شرعا زوج شرعا هو زوج عقد بشروط شرعيه ولكن يعني كما قلنا لا ينبغي له ان يفعل اي شيء الا باعلام ولي امرها حتى لا يقع في المخضور ويعني انا اكاد اقسم ان الالاف من الاخوات من يعني يكتب كتابها ويعقد عليها ثم يحدث خلاف فتطلق ويعني يحدث يعني بينها وبين زوجها العاقد عليها امور كثيرة ولا تعلم بها يعني اهلها ثم تطلق وبعضهن يعني ربما يعني سبحان الله تفقد يعني اسمها كبكر والناس لا يعلمون واهلها لا يعلمون ولذلك يعني ما شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب وغيره يقول انه ينبغي على على الاضل ان لا يكتب كتاب ابنته الا قبل حفل الزفاف بيوم او يومين فقط او يجعل يعني الحفل كله مع بعض عقد قران وزفاف حتى لا يقع الاخ والاخت في المحظور وبعد ذلك يتهم الدين بالتشدد او تتهم الاخت بالتشدد فنقول لا اذا عقد عليها فينبغي ان يكون هناك يعني سيطره ويكون هناك يعني اعلام للولي حتى لا نقع في المحظور ويحدث الخلاف ويتم الطلاق وتقع الفأس في الراس كما يقوله وبعد ذلك نندم أنا يعني حضرت مشاكل مثل هذه بعضهم والله طلقت في ليلة الزفاف حصل الخلاف ويوم الزفاف حصل مشاكل ورمى عليها يمين الطلاق ويعني, ويعني وما كان بينهما إلا ما الله به عليم وأصبحت أمام الناس بك وهي ليست بك فليتق الله الإخوة ولتتق الله الأخوات وضحت الإجابة وأنا يعني سامحوني إنما يعني لا حياء ولا يعني خطأ في أن نقول شرع الله عز وجل فالدين كله حياء ولكن ينبغي يعني أن تعلم الأخت ويعلم الأخ كل شيء عن هذا الدين سؤال آخر وضحت الإجابة الحمد لله طيب وجزاكي سؤال آخر وفي كنا طيب ننهي ان اردت لنا يعني ننهي اللقاء يعني يا شيخ اذا اراد شاب الزواج بفتاه وامه عارضت وقالت له انت تزوجتها انت محرم علي اليوم الدين وهو تزوجها هل عليه ذنب العقوق طبعا دائما نقول أيها الأخت الكريمة ينبغي على من أراد الزواج في حياة أبيه وأمه أن يجعل موافقة أبيه وأمه شرطا أساسيا لماذا؟ لأنه إذا تزوج أختا غصما عن أمه وأبيه والأب والأم يكرهانها فسيعيش في نكد وحزن إلى أن يلقى الله فنقول يحرص الأخ يحرص على طبعا يعني هو يعني هي تصر إن تزوجها لن يرى يوم الدين هذا طبعا مستحيل أولا هذا مستحيل هو سيرى وجهها برضاها أو غصبا عنها ولكن الأخ يعني ارتكب إثم لأنه خالف أمه ودائما نحن نحذر ونقول لا يفرح يعني الاخ باخت هو يريدها يعني ويعارض يعني اباه وامه معارضه يندم عليها مدى الحياه فبعض يعني الشباب يتزوج يعني دون رضا ابيه ويظل في نكد وحزن مدى الحياه ولذلك يعني سيدنا عمر لما, لما أمر يعني ولده عبد الله بن عمر بأن يطلق زوجته و... وذهب يستشير النبي صلى الله عليه وسلم فقال له طلقها هذا يدل على إيش على أن يعني يعني موافقة الأب والأم مهمة جدا إلا في بعض الحالات بعض الآباء والأمهات يعني, ي... يعني يتشددن و... ويؤذين أ... أولادهم... أولادهم بشروط صعبة تقوله يعني اتزوج فلانة بنت فلان شروطها كذا وربما تكون هذه البنت غير صالحة او غير صاحبة الدين فنقول لا نقول يعني هنا خالف خالف يعني امك واباك واختر ذات الدين لامر رسول الله لك فاضفر بذات الدين تربت يدك فطب ايش الحل الحل بسيط جدا ان يفعل كل ما يستطيع من اجل ان يصالح امه ويرضيها بهديك أو بأقرب الناس إليها ويقبل يدها ويقبل رأسها هذه الأم تقول له تزوج أي هو خلاص تزوجها واللي كان كان يعني هو تزوجها فيعني يذهب إلى أمه ويرضيها ولا يطلقها إذا كانت صاحبة دين يعني لأن بعض الآباء والأمهات يكون عندهم ظلم شوية و و و و و و و وجبروت تكون ابنها متزوج من بنت صالحه وتقول له طلقها والا اكون غضبان عليك دنيا واخره أي, اي رضا هذا واي اسلام هذا فنقول لا نقول له كن امسك العصايه من النص كما يقولون ابقي على من تزوجت واحرص على رضا امك ولا أي سؤال يا ايضا يفصل عندي اي سؤال اخر ازاكم الله خير طيب نلتقي على خير باذن الله عز وجل يوم الاثنين وان شاء الله يعني احاول باذن الله عز وجل يعني ان ادخل مبكرا وانتم يعني اذا دخل الاخوة والاخوات فوانا تاخرت فيعني فقولوا لهم ان ينتظروا انا يعني ربما اكون في يعني في زياره أو أو أو في, في أمر مهم واحرص أن ادخل متاخر عن الساعه 10 حتى يدخل كل الناس إلى الى الغرفه المباركه اسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم على خير وأنا نصحت الاخوه والاخته أعتقد أمو حمزة اللقاء السابق يعني أن يشغلنا درسا أثناء غيابي حتى ان شاء الله عندما أدخل يكون الأخوات والإخوة الموجودين على الغرفة يعني في ذكر الله عز وجل وفي سلوى شرعية وحتى لا يملوا لأن الغرفة إذا كانت صامتة والمحاضر غير موجود أكيد بيحدث ملت فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على طاعته وأقول قولي هذا ما في مشكلة ربما يكون أي شيء عن, عن طريق النت مثلا لمشاكل بالجهاز ما في مشكلة إن شاء الله الأخت الموجودة أو الأخ الموجود ممكن يقوم بتشغيل أو أي شيء أو إن لم يكن هناك فاكتبوا للموجودين على الغرفة أن مثلا يعني أخوكم أيمن سيتأخر قليلا انت تأخرت أنا فأنا أحرص حتى اللقاء السابق دخلت متأخر ولكن يعني جهدت أن أدخل حتى أثبت أنني يعني إن شاء الله موجود وحريص على التوجد بإذن الله عز وجل فأسأل الله عز وجل أن يجبعنا وإياكم على خير وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ولقاؤنا يوم السبت بإذن الله وفيكم بارك الله